بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم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 شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريد بن او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكمر الله على ما هداكم ولتكمر الله على ما هداكم